لا هيت تن قنوبهم واسر الذين ضغموها الا هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء ولا وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتلاه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل لولون ما نهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 زلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قويه كان الظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلم ما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أدرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما ما تصفون وله من في السماوات ولا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا وآلهة من الأرض ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا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 ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشرقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم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 أفلا يؤمنون وجعلنا في لض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اَفَا إِن مّتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برشل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون Am luhmu alihat, T menangum min dona, La yestuigun ncr, An fusihm, Wallahum minna yushabun, أولئك وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نانات الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذلكم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء هذا ستهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النياويلنا إننا قلنا ظالمين ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تضم نفس شيء وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَأْتِينَ بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا ورشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بربكم رب السماوات ولرب الذي فطره وانا على ذلك من الشاهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيداً أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدَبِّرِينَ فجعلهم جُذاذاً لا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بأ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا ورسلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فنكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء لكم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُونَ وقالناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولو قناتينا حكماً وعلمًا ونجيناه من القغيت التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوءين فاسقين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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة له سلكم ليحصنكم من بأسكم فهلنتم شاكرون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 وَمِنَ الشَّيَاطِينِ orang يَغُوصُونَ beriman! وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ dengan وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ akan إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ dosa dan berbuat kejahatan فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وانتجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكرياء إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين استجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي صنّت فوجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ لَهُمْ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَتِنَا أَنْ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة نبصاه الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلقنا وَعْدَنَا عَلَيْنَا إِنَّ كُنَّ فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ لَضَّ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى فَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ لَا ذَنَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ دَرَيْنِ أَقْرِبَنَّ بَعِيدٌ ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع للاحين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون